هم هم السفاه ولاك إلا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلوا إلا سيطين إن قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون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 فَلَهُ ذَهَبَ الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميون فهم لا يرجون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرك يخطف أبصارهم كلما أضاءلهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قامون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أي ر ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في والسماء و السماء بناء و أزل من السماء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 وادعوا سهداكم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 وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ ثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَوَى يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُلُّ تُمْمَوَاتٍ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيوني فقال أنبيوني بأسمائها أولئك إن كنت صادق. قالوا سبحانك لا إعلمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالت يا آدم أمه به بأسمائهم فلما أمه به بأسمائهم قال ألم أقول لكم إن 알람 가이바 살라와티 왈 아르디 와 아알무 마 타부두나 와마 쿤툼 타크투눈 تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكذر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث جئت ما ولا تقربها به الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اذبقوا بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 وَآمِن بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَسْتَغْرِقُوا بِآيَاتِي فَمَن أَنقَلَ قَلِيلًا وَإِيَّاكَ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 ثم عفونا عنكم من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 أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 بعد موتكم لعلكم تشكرون فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوان كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 اِذْ إِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَالِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها لها وقثاها وعدسها وضص قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا برضب من الله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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصرظ الناظرين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 عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ فَبَلَغُوا قَبِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا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 مساكن وقولوا للناس حسنًا وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولّيتم إلا قليلًا. إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررت ثم أقررت وأت تشهدون ثم أت تلون أنفسكم وتخرجون فرقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم تظهرون عليهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفننا من بعده برسل وأتينا عيسى بن مريم البينة وأيتدناه بروح الخدوس أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى قوم مستكبرت ففريقا كذبت وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلظ بل علم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند قل لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرون فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي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 البينات ثُمَّ ذَبَحْتُمُ الْبَقَرَ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم ظالمون إِذْ أَقْنَىٰ نَامِي فَأَقْقُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْقُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِمَا سَمَّىٰ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كنت والمدار <تصفيق> الاخوة عند الله خالصة من دون الناس فتمنه الموت فتمنه الموت ان كنت صادقا وليتمننه ابدا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 بل أكثرهم لا يؤمنون ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لِمَا لما بعهم بدفريكم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم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 وما يعلممان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تخف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرض وزوجي وما هم بضارين به من احد الا ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترواه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن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 الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن مِنْ عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 الله بما تعملون بصير وقالوا ان يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا براهانكم ان كنت صادقين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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله البشرق والمغلب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 أرسل لك بالحق بشيراً ونبيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك ولا ترضى عن اليهود ولن صراحتا تتبع ملتهم قل إن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 ان يؤمنون به ومن يكفر به فؤلاء هم الخاسرون يا بني اسرائيل انظروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 إذِبتَ ل إذَ ره م رَبّ بكماتِ فَأَتَم مهُ الن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 مسلمة لك وألينا مناسكنا وتبع علينا وتبع علينا إنك أنت التواب الوحيد.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 الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم سؤداء إذ حضر يعطوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديك قالوا نعبد إلهك فإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون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 أو نصارى تحتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم سباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبئون من اللّبِين لا لفَعِق بِيَدَ أحدٍ منهم ونَحْلُ له مُسلمٌ فإن آمَنُوا بمثل ما آمَنتُ به فقد اجتذَموا إِيرِي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 ولنا أعمالنا ولهم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأمنون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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما إن كانت لك كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَدْرِي عِقْبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَك بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَمْوَالَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ الْعِلْمُ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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا لألا يكون للناس هم حجة إلا الذين ظلَّوا منهم فلا تخشَوهم فلا تخشَوهم وخشوني وليهتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يفْلُو عليكم آياتنا ويُزَكِّيكم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 بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن جلبيتا واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع غيرا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 تبروأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبروأ منهم كما تبروأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم I'm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 والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغنب ولكن البر من آمن بالله طيب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك غير وصيه للوالدين والاقربين من معروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمع فانما إثمه على الذين يبدلونه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 خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون <سؤال> شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مدى للناس وبيتهم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 إذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعى وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعى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 ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا منهم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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُومَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات فصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وافضوا في سبيل الله ولا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 فَمِنْ مِنْ لَهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدْقَةٍ أَوْ نُسُفْ فَإِذَا أَمِيتُنَّ فَمَا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 أتكوا الله واعلموا أن الله سديد العقاب الحج أسهر معلومات فمن فرض فيه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 أذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاضلوا الناس واستوى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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادا ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 بَدِّدِ الْنَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابَ زُوِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَقَوَّفُوا مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَسْأَلُ بغير حسابا كان الناس أمة واحدة فابعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أَمْ حسنة أم تدخل الجنة ولم ما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضّرّاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 بَيْنَ تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ سَاءَ اللَّهُ لَأَعْلَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مشركة ولو أعجبتكم ولا تنقح المشركين حتى يؤمنون ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمسكة بإبني ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط كله أذن فعتزل النساء في المحيط ولا تقرضهن حتى يطر فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَأْتُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ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 بعد حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه ما أيت راجع إذا ظن ما يقي ما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وَلَا يَصَالغَنَّكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ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 وذلك فَإِنْ اردت فصالا عن ترض منهما وتساورا فلا جناح عليهما وان اردت ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف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 وَلَا تَمُسُّوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُبُوهُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدة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 إن خفتم فرجالا أو ركبالا فإذا أمنتم فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منهم صيَّةَ لِأزْوَاجِهِمْ مَتَاعٍ إلَى الْحَوْلِ وَيَرَ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلَا جُنَاهَا لَعَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ لَمِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ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 ما أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلم أن الله سميع عليم.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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُضْعِفٌ لَّنَا مَن نقاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ للله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّونَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُو تَمَلِكَانِ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 المتاهوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم تَرَكَ مما ترك ال موسى وآل هارون تحملهم الملائكه ان في ذلك لآيه لكم إن كنت فَلَمَّا فَصَلَ الطَّالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيكُم بِهَارِفَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فإنه مِن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 لَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْلِحْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ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 ولو ساللله مقوتة للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحمان فلما مات بين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طُمَّ إِنَّ قَلْبِي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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياءا الناس ولا يؤمنون بالله واليوم فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبون والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة تثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة ضربتها ربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير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 وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَد أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكَرُ إِلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابَ وَمَا أَنْفَقُتُ مِن نَفَقَةٍ أَو نَظَرَتُ مِن نَظْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ أَنْ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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله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 من التعف في تعريفهم بصيماهم تعريفهم بصيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يفقون أموالهم بالليل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 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْحَقُ اللَّهُ الْبَأْوَ يُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَفِينَ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابون إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار وكتبو ولا شهيدا وإن تفعلوا فإن له فسوق بكم واتقوا الله وعلّمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهاب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 فَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ